اصابتهم م ص ي ب ة بما قدمت أ ي د ي ه م ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون ب ان ل ل ه إ أ ر د ن ا إ ل ا إ ح س ا ن ا وتوفيقا في ق ل و ب ه م فأعرض عنهم و ع ه م و ق ل لهم في أ ن ف س ه م ق و ل ا ب ل غ ا وما أ ر س ل ن من ر س و للعلوم إ ا ل ا س ل ا م ي ن ا ه م جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 واخرجوا موسوعه ل و إ ل ا ق ل ي ل م ن ه م و ل و أنهم ف ع ل و ا م ا يوعظوا ل ك ا خ ي س ل ه م وأشد ت ث ب ي ت ت ا وإذا ا ل آ ي ن ه م ل ه ه د ي ن ا موسوعه صراطا ت ق ي م ا م ن ي ط ا ل ن ا ب ل س و للعلوم ا ذ ي ن ن أ الاسلاميه ل من ا ل ش ي ك ه ا ل ص د ي ي ق ن و ا ل ش ه د ا ء و ا ل ص ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ل م ا ع ي ك ف ض ي ل ه ا ل ل ك ت و ر م ح ل ن ا ب